صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت هذه السوره كالسابقه سورة سوره التكوير سورة التكوير التي قبلها كذلك آخر سورة عبس وسوره النازعات كلها فيها ذكر الأهوال التي تحصل عند قيام الساعة وبعدها اموال عظيمه كرر الله سبحانه وتعالى ذكرها في هذه السور وهذه الايات للعظه والعبره تخويف لمن في قلبه ايمان والاعذار والانذار لغير المؤمن فلا يقول أنا ما علمت أنا ما دريت عن مستقبلي وما يحصل أنا لم استعد لي هذا ما علمت ولا الله جل وعلا يصور لك المستقبل كأنك تشاهده من أجل أن تستعد له من أجل أن لا يقول قائل أنا ما علمت باغتني الامر ولم استعد قال سبحانه اذا السماء انفطرت السماء إذا ورث لما يستقبل من الزمان اذا السماء انفطرت السماء كانت مبنيه قويه محكمه ليس فيها فطور هل ترى من فطور ما فيها فطور ولا فيها لكن ياتي عليها يوم تتشقق وتتفطر ويحصل لها ما يحصل اذا جاء الاجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى لها إذا السماء انفطرت يعني تشققت كما في السورة الاتيه إذا السماء انشقت انفطرت انشقت وتشققت بالغمام كل هذا يدل على أن هذه السماء سيحصل لها تغير واختلال نظام لأنه قد انتهى الأجل الذي قدره الله لها وكل شيء إذا جاء أجله فانه يتغير السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت هذه احداث فطار السماء اثار الكواكب الكواكب تتساقط بعد ان كانت بعد كانت راسخه في مجاريها وافلاكها فإنها تتساقط لأنها انتهى أجلها واذا الكواكب انتثرت هذا هول عظيم واذا البحار فجرت بحار المحيطات والخلجان والأنهار كانت معزولا بعضها عن بعض جعل الله بيننا حواجز مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ اي حاجز يحجز بعضهما عن بعض بينهما برزخ لا يبغي جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فإذا جاء الاجل ازال الله هذه الحواجز واختلطت البحار اختلطت بحار الدنيا وصارت بحرا واحدا المر والعذب صارت بحراً واحداً وإذا البحار فجرت وملئت بالماء فاضت وإذا القبور بعثت قبور الناس العدميين التي تملا الفجاج والرحاق تحت الأرض تبعثر بمعنى تقلب ويخرج ما فيها يخرج ما فيها من الأموات الذين كانوا يسكنونها تحت الأرض يبعثرها الله جل وعلا يقلبها ويصير باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها فيخرج الله ما فيها من الأموات الذين لا يعلم عددهم إلا الله الأرض ممتلئة بالأموات يقول الشاعر هذه قبورنا تملأ الرحب فإن القبور من عهدي عادي خففوا الوطأ فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد الأرض مملوة ب... بطنها مملوء بالأموات ولا يدرى عنهم لكن سيأتي يوم يخرجون من قبورهم تباثر القبور فيخرجون منها أحياء كما بدأ الله خلقهم يعيده فيقومون من قبورهم لا يتخلف منهم أحد ولا يضيع منهم أحد إذا القبور بعثرت فخرج من فيها من الأموات هذه اهوال عظيمه ترادفه النتيجه ما هي اذا حصلت هذه الاهوال فما هي النتيجه علمت نفس ما قدمت واخرت هذا جواب الشرط علمت عند ذلك كل نفس علمت نفس اي كل نفس علمت ايش ما قدمت من الاعمال الصالحه او السيئه ما قدمته في الدنيا وما اخرت وما اخرت بعدها من الاثار الحسنه او السيئه الميت يكون خلفه آثار اما سيئه وإما حسنه ان كان خلف اثارا طيبه واعمالا نافعه فانه يجري عليه اجرها خلف اوقافا خلف مشاريع خيريه خلف كتبا مؤلفه في العلم النافع فانها في هذا الوقت تعلم ما أخر أو أخرت اثارا سيئة أخرت آثاراً سيئة والعياذ بالله آثار شر آثار كهر دور كهر دور بغى دور لهو دور خمور مشاريع مصانع تنتج محرمات بعد موته هذه آثاره والعياذ بالله ما هو الرافق الله لا هذه ضررها يلحقه في قبره وفي معاده كل ما يحصل بعده من آثار حسنة أو سيئة فإنه يلحقه تلحقه ثمراتها هذا فيه الحث على أن الانسان يخلف وراءه شيئا نافعا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم, أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الاولاد من الاثار أيضا الأولاد الصالحون من الآذاء التي يخلفها الإنسان بعده ويجري عليه خيرها أو شرها فالذين يقيمون المشاريع النافعة الطيبة الخيرة تغل عليهم تدر عليهم اجورا وهم في قبورهم وفي بعثهم ونشورهم الذين يخلفون مشاريع سيئة ومصانع خبيثة فإنها تدر عليهم شرا بعد موته إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يكتب الله ما قدموا من الأعمال ويكتب آثارهم التي تركوها بعدهم من خير أو شر ولا يحسب الانسان انه اذا مات فارق الدنيا انتهى اثره وانتهى لا ما خلفه من شر يلحقه اثمه ما خلفه من خير يلحقه جزاؤه علمت نفس ما قدمت واخرت هذه هي النتيجه من هذه الحياة الدنيا وهذه الكائنات التي السماء والبحار هذه إنما هي إعانة لبني آدم على الخير يستغلونها في الخير أو يستغلونها في الشر علمت نفس ما قدمت أخرى وكل نفس تعلم هل هي شقيه أو سعيدة عند البعث تعلم ما تقول إليه علم إجمالي ثم يأتي التفصيل بالصحائف والحساب والميزان تفاصيل لكن عند الموت وعند البعث يعلم الانسان ما قدم وما وما أخر إجماله ويعلم انه من السعد أو أنه من الأشقياء والعياذ بالله وهذا شيء قريب هذا شيء قريب يحصل عند الموت ويحصل عند البعث علمت نفس ما قدمت وأخرت ثم خاطب الرب جل وعلا هذا الإنسان فقال يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان كل إنسان من بني آدم كل إنسان وناديه ربه ما غرك بربك الكريم أي, أي شيء غرك حتى كفرت بالله وأشركت وعملت السوء ما الذي غرك بالله عز وجل الذي غرك ماهو الذي خدعت ماهو وقد أعطاك الله من النعم وأغزاك بالخير وأمدك بالقوة والصحة والحواس والعقل ما الذي صرفك عن الله عز وجل مالك عذر مالك عذر في هذا يا ايها الانسان ما غرك اي شيء غرك وخدعت وغفلت عن هذا المستقبل ونسيته ما هو الذي, الذي انساك هذا مش يجاوبوش الجواب ما انا جواب ما للانسان جواب انما هذا من باب التقريع له والتوبيخ له ما غرك بربك الكريم الكريم الذي كرم عليك واعطاك تفضل عليك وغذاك بنعمه كيف تقابل هذا بالكفران والشرك والكهر والفسق كيف تقابل هذا كرم تقابل كرم الكريم تقابله بالكفران والجحود هل يليق هذا بعاقل ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك بعد اوجدك من العدم خلقك يعني اوجدك من العدم خلقك في رحم امك من نطفه هل خلقك غير الله جل وعلا حتى تذهب الى غيره هل هذه الأصنام وهذه الأضرحة وهذه المعبودات هل هي خلقتك ابدا هذه مخلوقة مثلك هذه مخلوقة مثلك بل هي قد تكون أضعف منك تكون أضعف منك فلا خالق إلا الله عز وجل هو الذي خلقك وحده فكيف تكفر به وتجهد نعمته وفضله الذي خلقك هذه نعمة من الله عز وجل فسواك سوا خلقتك على أحسن صورة على أحسن صورة جعلك بشرا سويا متكامل الأعضاء والحواس والجسم والأعصاب وكل شيء كل شيء موجود فيك أن تسوات أي جعلك سويا ليس فيك عيوب ليس فيك نقص ليس فيك فسواك فعدلك عدل خلقتك عدلك وفي قراءه عدلك جعلك معتدلا تقوم وتمشي وتركض ومعتدلا ليس فيك عيب تمشي على قدميك سويا في أي صورة أي شكل الصورة معناها الشكل في أي صورة ما شاء ركبك ما صلة شاء أي أن الله يوجدك على الصورة التي شاءها سبحانه صوره الجميلة صورة الإنسان نحسن الصور واحسن الأشكال لم يجعلك كلبا ولم يجعلك قردا ولم يجعلك خنزيرا وهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى ولكن الله من عليك جعلك في احسن صوره سائر المخلوقات انت احسن المخلوقات صوره الانسان هو احسن المخلوقات صوره ومظهرا في أي صوره ما شاء ركب والصور تختلف منها الجميل ومنها الدميم ومنها هذا دليل على قدرة الخالق جل وعلا هذه الصور المشكلة لبني ادم الجسم طويل والجسم قصير والجسم مريض والجسم صحيح والجسم ناقص والجسم تام واختلاف هذه الصور واختلاف هذه الأشكال هذه من آيات الله سبحانه وتعالى ومن آيات خلق السماوات والارض واختلاف اختلاف ألسنتكم وألوانكم نبي ذلك للعالمين فالله جل وعلا خلق الناس وفاوت بينهم مع أنهم من أصل واحد ومن اب واحد وهم من واحدة من ادم وحواء فاوت بينهم في العقول في العلوم في الجمال في الدمامه، في الألوان في اللغات هذا من آيات الله سبحانه وتعالى فمن نعمه أنه خلقك وأنه سواك وأنه عدل، في أحسن صورة وفي أي صورة ما شاء ركبها. الله هو المصور سبحانه وتعالى هو المصور من أسمائه سبحانه المصور الذي يوجد الصور على اشكالها واختلافها في أي صورة ما شاء الأصل في أي صورة شاء وجاءت ما مؤكدة مؤكدة في صورة ما شاء أي صورة شاء ركبك عليها ركبك عليها نسمهم صورة واحدة اختلفوا الصور من الذي فاوت بينهم مع أنهم آدميون من أصل واحد هو الله جل وعلا هذا من آياته لو أننا نعتبر ونتعب ياي صورة ما شاء ركب ثم قال كلا كلا كلمه ردع وزجر كلمة ردع وزجر لهذا الإنسان الذي كفر هذه النعم ونسي مصيره ونسي مآله كلا كلا بل تكذبون بالدين الذي حمل الإنسان على هذا الكهر وهذا الاعراض وهذه الغفلة أنه يكذب بالدين يكذب بالبعث يقول ما في بعث يقول ما في بعث ولا نشور كما قال المشركون وذكر الله عنه ذلك في القرآن إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن لمبعوثين يجحدون البعث ويقولون ما يمكن ما يمكن ابدا ان الانسان اذا صار تراب انه يعود كما كان طيب الذي اوجده من الاول اليس قادرا على يعيده وفي نظر العقول ان الاعاده اسهل من البدايه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى السماوات والارض كل شيء هين عليه لكن هذا من باب تقريب للعقول الذي يقدر على البداء يقدر على الإعادة من باب اولى وضرب لنا مثلا يعني الإنسان ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم هو قادر على كل شيء قادر لماذا لا تفكرون في البداية وتجحدون النهاية بل تكذبون تكذبون الرسل تكذبون الله جل وعلا وتكذبون رسله في امر البعث وهذا هو الذي حملكم على ما انتم فيه من الكهر والشرك ونسيان الاخره ولو كانوا يصدقون بيوم الدين لاستعدوا له كلا بل تكذبون بالدين يعني بالحساب الدين المراد به هنا الحساب لو يتصور الإنسان أنه سيحاسب عن كل شيء لا أعد لذلك عدته لكن نسي الحساب لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فهؤلاء يكذبون بالحساب ولذلك اقدموا على ما اقدموا عليه من الغفله والاهمال والفجور والزور والشرك والكهر و... لأنهم لا يتصورون انهم سيحاسبون عن افعالهم يحسبون أنها دنيا وتنتهي وينتهون خلاص تصوروا ان هناك بعثا وحسابا و... وجنه ونارا لا تصوروا هذا أو كانوا يعلمونه ثم لم يهتموا به ونسوه تغافلوا عنه وانشغلوا بملاذ الدنيا وشهواتها فهم بين أمرين إما أنهم يكذبون به ويتحدون وإما أنهم يعلمونه ولكن نسوه وانشغلوا بغيره ولم يتذكروه التكذبون بالدين وتظنون أن أعمالكم هذه تنسى وتروح ما تدرون أنه تحص عليكم وإن عليكم لحافظين أنتم في الدنيا تسرعون وتمرعون تفسقون وتعملون الأعمال وتظنون أنها راحت مع أيامها ومع ساعاتها ما تدرون أنها سجلت عليكم وحفظت عليكم بواسطة الحفظ الموكلين بكم ليلا ونهارا تعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار يحفظون اعمالكم خيرها وشرها نسيتم هذا وان عليكم لحافظين من هم هؤلاء الحافظين كراما ملائكه كرام ملائكه الله عز وجل فلم تستحيوا منهم ولم ولم تستعدوا لملازمتهم لكم بل ما كان معكم احد وان عليكم لحافظين حافظين لاعمالكم كراماً صفة ثانية كراما من الملائكة كاتبين يعني يكتبون ما يصدر منكم من خير أو شر يكتبون الكبائر والصغائر والدقائق والجلائل وكل شيء لا يفوت عليهم شيء يعلمون ما تفعلون يمكن الكاتب ينسى يمكن يغفل يمكن ينام يمكن يفوت عليه شيء لكن هذا ولا ما يمكن يعلمون ما تفعلون كله كله يعلمونه. الليل والنهار في الخلوة هو مع الناس أو في البر أو في البحر رحلة اللي تبي لكن الملائكة معنا رحلة اللي تبي من بر أو بحر أو أي مكان شئت الملائكة معك يلازمون لك، وان عليكم لحافظين كراما كاتب اعمل ما تشاء اعمل ما تشاء من خير أو شر قل ما تشاء من ذكر وتسبيح وتهليل وتلاوة قران أو من سب وشتم وغنى و وطرب وكهر وشرك وكلمات قبيحة قل ما تشاء افعل ما تشاء افعل ما تشاء من خير أو شر صل تصدق حج واعتمر افعل الخير أو افعل الشر يزني ويسرق ويشرب الخمر يستعمل المخدرات ويقتل النهوس ويؤذي عباد الله كل هذا ما هم منسي كل هذا مسجل عليه سواء كنت ملكا أو صعلوكا أو غنيا أو فقيرا أو ذكرا أو أنثى أو جنا أو إنسى اعمل ما تشاء لست بمهمل وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يمكن يقول ابا توزع عنهم مكان ابا اختفي عنهم مكان ولا هم دارين عنه لا هم معك ادخل او اخرج او اذهب الى اي مكان هم معك ملائكه اعطاهم الله الامكانيه في أنهم لا يتأخرون عن شيء ولا يخفى عليهم شيء من أحوالك وأعمالك وأقوالك وتصرفاتك تاجر بالخمور تاجر بالربا بالقمار بالميسر ابدا كل شيء محفوظ عليك كل شيء محفوظ عليك مسجل مدون عليك فأنت تملي عليهم وتحمل على نفسك هذه الآثام وهذه الأفضل يعلمون ما تفعلون والمآل والنتيجة إن الأبرار لفي نعيم الأبرار وهم الذين يعملون البر والأعمال الصالحة يكونون في نعيم متى النعيم معهم في الدنيا وفي القبر وفي البعث هم في نعيم دائم في الدنيا وفي القبور وفي الآخرة في نعيم في سرور في انشراح في طيب نفس يتنعمون بطاعة الله عز وجل في الدنيا ويتنعمون بالجزاء في القبر وفي, وفي الآخرة الأبرار في نعيم دائم، في نعيم دائم. حتى ولو كان فقيرا معذما هو في نعيم لأن النعيم هو في القلب ما هو في الكثرة المال ربما إن كثير المال شقي ويتعب ويتعذب لكن صاحب العمل الصالح هذا منبسط مرتاح منترح الصدق مسرور إن الأبرار لفي نعيم نعيم دائم ملازم لهم نعيم الطاعة نعيم الجزاء نعيم انشراح الصدور إن الأبرار لفي نعيم ما هو ضد البر الفجور وإن الفجار لفي جحيم في عذاب في الدنيا وفي القبر وفي الآخر فالفاجر هذا في جحيم في الدنيا قبل الاخ في جحيم في جحيم في نفسه وضيق صدره وانقباضه وتشتت الهموم به حتى ينتحر بعضهم ينتحر بعضهم ينتحر والعياذ بالله لانه في عذاب في جحيم في هذه الدنيا ف... هذه حالتهم في الدنيا في البرزخ القبر يتلظى عليهم نارا حفرة من حفر النار والعياذ بالله في القيامة كنون إلى جهنم فهم في جحيم دائم أتصور قولة في جحيم يعني إذا بعثوا في الآخرة فقط لا الدنيا هم في جحيم اي عيشهم عيش الجحيم وعيش الضنك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى معيشه ضنكا وهم يظنون انهم اهل حر وهو اهل ابها وهو اهل لكنهم في انفسهم وفي صدورهم في جحيم وان الفجارة لفي جحيم جحيم يعني نار جحيم من اسماء النار والعياذ بالله يصلونها متى يوم الدين يصلون النار ويدخلون النار يوم الدين يوم الحساب, يوم الحساب يصلونها يوم الدين يعني يوم الحساب والجزاء يصلونها يعني يلازمون عذابها وحرها هذا معنى الصلي والعياذ بالله يصلونها يوم الدين وما هم عنها يعني الجحيم بغائبين مخلدون فيها لا يخرجون منها ابد الآباد لا يخرجون من النار وما هم بخارجين كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها فما هم منها بخارجين ولا ولا غائبين عنها يقول بروح عنها الديرة وبروح عنها هالمكان المكان الى مكان اخر اخذ نزهه أخذ اتفسح في الارض رفع عن نفسي هلا ما هم حاصل لهم ما هم حاصل لهم ابدا فهي ملازمه لك النار ملازمه له لا يمكن انه يتخلص منها حتى ولا لحظه ولا دقيقه والعياذ بالله وما هم عنها بغائدين ثم فخم يوم الدين وعظمه وهول من شانه وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين هذا تهويل له تفخيم له مثل قولها القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه الحاق ما الحاقه وما أدراك ما الحاقه هذا تفخير تهوي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كل نفس بما كسبت رهينه ولا أحد يدفع عن أحد القريب لا يدفع عن قريبه والصديق لا يدفع عن صديقه كل مشغول بنفسه يوم لا تملك نفس أي نفس لنفس شيئا ما لها الا عملها وكل انسان يخاف على نفسه ولا ينظر الى اقرب الناس اليه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا اي يقول والله انا اباستنجد بفلان ولا اباتشفع بفلان ولا أبا استغيث بفلان مثل ما هو في الدنيا لأصابة الإنسان قربة أو شدة إنه يلجأ إلى الآخرين لكن هناك ما أحد يلتفت لأحد ابدا كل مشغول بنفسه يوم لا تملك نفس لنفس شيء لا الوالد لولده ولا, ال ولا المولود لوالده ولا الأخ لأخيه ابدا لا تملك نفس لنفس شيء اي شيء شيء نكره اي شيء ولو قليل ما تملك ما عليك الا عملك ابدا ما عليك عملك خير او شر والامر يومئذ لله الامر يوم القيامه لله لا أحد يتصرف مع الله في ذلك اليوم أو يتوسط أو يخلص أحد أو يدفع عن أحد الملك لله وحده سبحانه وتعالى ما فيه ملوك ولا فيه أمر ولا فيه تجار ولا فيه ما فيه الملك لله الملك يوم لله يحكم بينه الأمر لله التدبير لله جل وعلا لا أحد يشارك الله عز وجل فيخلص احدا أو ينفع احدا ابدا والامر يومئذ لله وحده سبحانه وتعالى فكيف ايها الانسان الذي خلقك الله وسواك وعدلك كيف تنسى الله جل وعلا الذي بيده الأمر كله ومصيرك إليه وموقفك بين يديه كيف تنسى هذا ايها الإنسان المغرور سأل الله عز وجل ان يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ الله يقول إمام في بلدنا يقول إن لآدم اب وأم وهما شبه إنسان سؤاله هل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل هذا كلام باطل آدم ليس له أب ولا أم خلقه الله من تراب أما حواء فإن لها أبن وليس لها أم لان الله خلقها من ادم عليه السلام خلقها من اب بلا ام وسائر بني ادم من اب وام المسيح عليه السلام من أم بلا اب هذه اصناف الخلق منهم من خلق بلا اب ولا ام وهو ادم ومنهم من خلق من اب بلا ام وهو وهي حواء ام البشر ومنهم من خلق من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام ومنهم من خلق من أم وابن وهم سائر البشر فهذا الذي يقول هذه المقالة اما أنه جاهل فيبين له ويتراجع عن هذا القول وإذا تراجع تصح إمامته فإذا أبين له ولم يرجع فهذا لا يصلى خلفه لأن هذا الحاد وتكذيب لله عز وجل الله يقول خلق آدم من ترابه يعني يقول من أب وأم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النظرية التي تقول لأن الإنسان كان قردا في الماضي ثم تحول إلى إنسان كذلك هذا الحاد وتكذيب لله عز وجل هذا تكذيب لله الإنسان ما هو أصل القرد الإنسان أصله خلقه الله من تراب خلق آدم هو اصل الإنسانية خلقه من تراب وهذا موضح في القرآن في آيات كثيرة فهذا الملحد يكذب القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ورد من تغير في الكون في يوم القيامة هل هو في وقت واحد أم يتفاوت الوقت بين كل آية واخرى الله أعلم هذا من الغيوب المستقبلة التي لا يعلمها إلا الله ونحن لا نتكلم بها إلا بدليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث ان سورة الملك هي المنجية من عذاب القبر منجية. هي المنجية من عذاب القبر نعم. تقول كيف تكون كذلك وقد ورد في حديث آخر أن في القبر ضمة أن في القبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد منها هذا غير ضم غير العذاب غير عذاب القبر الضمة هي أول ما يدفن الإنسان أول ما يدفن الإنسان فإنه يضم القبر أما العذاب هذا بعدها والعياذ بالله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قوله سبحانه وتعالى إن عليكم لحافظين هل لكل إنسان ملائكة كثر أو ملكين الإنسان معه ملائكه حفظة عن اليمين وعن الشمال عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن الشمال يكتب السيئات عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومعه ملائكه معقبات يحفظونه واحد من امامه واحد من خلفه يحفظونه من الاخطار ومن الاذى الى أن يشاء الله أن يقدر عليه الاصابه فيتخلى عنه الملك نعم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ومعه ملك قرين يأمره بالخير ومعه قرين من الشياطين يأمره بالشر نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل من خلف في بيته طبق الدش هل يجري عليه اسمه بعد الموت بلا شك اذا كان هذا الطبق يجر على اهل البيت شرورا ومناظر خبيثه فان اسمه على من نصبه وجاء به وعلى من استعمله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءه القران لا اصل لهذا ليس من آداب التلاوه قول صدق الله العظيم قال الله تعالى اذا قرات القران استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يقل وإلى فرات فقل صدق الله العظيم هذا مما معتاده بعض الناس وهو ليس له اصل يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الاعذار التي يعذر او ما الامراض التي يعذر فيها الإنسان عن حضور الجماعه وهل هناك حد يجب أن يصل اليه المرض قبل أن يعتبر هذا الشخص من اهل الاعذار مثلا المصاب بالزكام هل يعتبر مريضا فيعذر عن حضور الجماعه المرض الذي يعذر به هو المرض الذي يتأثر اذا خرج للمسجد اذا يتأثر به يتأثر به اذا خرج الى المسجد عليه المرض بسبب خروجه و عليه المرض أو أن المرض يعجزه عند عجز جسمي يعجز عن المشي ويعجز عن الركوب الأعباب تختلف والأمراض تختلف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بفهم السلف نعم يقول ما المقصود بفهم السلف للنصوص واضح مقصود أن السلف رحمهم الله فهموا النصوص على مراد الله ومراد رسوله وفهموها على حسب ما ورد في القرآن تفسير القرآن بعضه لبعض أو ما ورد في السنة من تفسير القرآن أو ما ورد من تفسير الصحابة ففهم السلف مبني على أصول على هذه الأصول هذا فهم السلف مبني على هذه الوصول نعم اليس مبنيا على الفكر كما يقول المفكرون ما. لا مبني على أصول نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل أصابته عين وأكد يقول لي أحد الرقات يقول أصابتني عين وأكد لي ذلك أحد الرقاة. فقد كنت أعمل وأحب عملي ولكن الآن لا أستطيع أن أذهب إلى العمل ولا أحبه فما نصيحتكم لي لازاله هذا المرض عليك بذكر الله عز وجل عليك بذكر الله والإكثار من الورد في الصباح والمساء تلاوه القرآن واذا كنت تعرف من اصابك بعينه فانك تطلب منه ان يغتسل لك يغتسل يغسل سراويله ويصب عليك هذا الماء وهو ايضا يبرك عليك يدعو لك بالبركه وتشفى باذن الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول قرات في بعض كتب آداب طلب العلم أن يجلس الطالب في مجلس شيخه جلسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكئ ولا يمد رجله في مجلس شيخه ولا يتكلم في مجلس شيخه وأن من تكلم في مجلس الشيخ فإنه لا يفلح يقول هي هياه فإنه لا يفلح فهل هذه كلها آداب صحيحة لا غلو فيها؟ نعم آداب طالب العلم في عند شيخه أن يحترمه أول شيء أن يحترم الشيخ ويوقره وأن يتادب معه ويحسن السؤال ويستمع ويتلقى من شيخه بأدب عدم حركه عدم ولا يجلس جلسة الانسان المتكبر يجلس جلسة الإنسان المتعلم مع معلمه وكل أداب طالب العلم ولد فيها مؤلفات منها ما ألفه الحافظ الخطيب البغدادي في أداب العالم والمتعلم ومنها ما ألفه الامام ابن عبد البر وغير ذلك في في هذا الباب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المشاريع الخيرية التي يكون لها أثر طيب بعد موت الإنسان لأوفق فيها ولأساهم بها نعم يقول المشاريع نعم. ما المشاريع الخيرية التي يكون لها أثر طيب بعد موت الإنسان فيجري عليها أجره مشاريع كثيرة الخيرية منها بناء المساجد هذا من أعظم المشاريع منها الأوقاف الأوقاف الخيرية الصدقة الجارية منها العلم النافع الذي يخلفه الإنسان في طلابه وفي مؤلفات علم ينتفع به منها سقايات الماء للمارة وللدواب ولحيوانات وما يحتاجون الماء كثيرة الشريعه الخيريه كثيرة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل من نصيحة للذين يعارضون زواج البنت الصغيرة ويقولون إن في ذلك ظلم لها الظلم منعها من الزواج هذا هو الظلم أما من يقول تزوج بكفء صالح لها هذا هو العدم والرحمة بها فالظلم هو منع المرأة من حقوقها الشرعية وإعطائها الحقوق القانونية الطاغوتيه ألا ألا هو الظلم الحقيقة نعم. فضيلة الشيخ الله يقول السائل يقول خالي مقيم في أوروبا وهو يريد الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج نعم يقول خالي مقيم في أوروبا وهو يريد الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج لكنه يواجه بعض المشاكل من حكومته. فقد اتهمته بأن له علاقة بالإرهاب وقد حققوا معه فلم يجدوا عليه سبيلا سؤاله الحاصل أنه إذا ذهب إلى مكة ستعود له التهمه مرة أخرى فله ظروف لا تسمح له بمغادرة بلده هل يجوز أن أحج عنه علما بأن لديه المال والقدرة الصحية على قيامة الحج؟ العذر الذي الذي يبيح التوكيل في الحج والعمرة هو العذر الذي لا يرجى زواله الكبر والهرم أو المرض المزمن هذا هو الذي ينيب من يحج عنه الفريضة وأما العذر العارض الذي يرجى زواله هذا ينتظر الحمد لله ينتظر فإن تمكن حج وان لم يتمكن وتعذر عليه الحج فإنه يناب عنه في الحج نعم يقول فضيلة الشيخ الله. يقول هل أستطيع أن أعمل عملا بيني وبين الله سبحانه لا يعلمه حتى الملائكة الله جل وعلا قال يعلمون ما تفعلون لم يستثني شيئا ولكن أن تعمل الملائكة ما تمنعك من الإخلاص يا ملائكة ما تمنعك من الإخلاص بل تحثك على الإخلاص وتعينك عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قراءة أذكار طرفي النهار بعد طلوع الشمس وبعد صلاة العشاء طرفي النهار يعني البكور والآصال البكور يبدأ من طلوع الفجر ولا صار يبدأ من زوال الشمس. فإذا زالت الشمس دخل ذكر الآصال تذكر إما عند الزو... بعد الزوال وإما بعد الظهر وإما بعد العصر وإما بعد المغرب وإما بعد العشاء كله من من المساء يا من طلوع الفجر إلى زوال الشمس كل وقت لذكر الآصال نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكموا حلق الشارب كله بالموس يكره لأنه يشوه الوجه والشارب يجز الذي ورد في الأحاديث أنه يجز أنه يجز جز الشوارب وانه يحفى يعني يقص ويبالغ في قصه لكن ما يحلق لأنه هذا يشوه الوجه ويكره حلق الشارب نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء الوارد في حديث ابن عباس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل يقال بعد كل صلاة سواء كانت نفلا أو فرضا أم هو خاص بصلات المكتوبة الصلاه المكتوبة أنت لا تدع يا معاذ أني أحبك قل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة يعني فريضه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اختلف العلماء هل يقوله في آخر الصلاة دبر الصلاة يعني آخرها قبل السلام أو يقوله بعد السلام الأمر واسع إن قاله بعد السلام فهو دبر وإن قاله في آخرها فهو دبر إلا أن بعض العلماء الشيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم يقولون في آخر الصلاة أفضل لأن الدعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العباده نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا اردت ان اتزوج من اناس ولكن أبي يريد ان اتزوج من غيرهم ولكن ولكن ابي يريد ان اتزوج من اناس غيرهم فهل اطيعه في هذه الحال وهل يكون من البر اذا أطعته في ذلك نعم إذا كانت المرأة التي يريدها والدك امراه طيبه امراه صالحة فاطع والدك في هذا وهذا من البلع وإما إذا كانت المرأة لا تصلح هل تطع والدك في هذا بشيء ما يصلح لك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل لديه والدة وعندها مرض في الأعصاب وتغضب على كل شيء والمصلحه تقتضي عدم اخبارها بالصدق في بعض الأمور فهل يعد هذا من الكذب نعم ليس من الكذب هذا من الرفق بها هذا من الرفق بها ارفق بها ولا تخبرها بشيء يثير اعصابها ارفق لا تقول لها شيء صار شيء طيب نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل, الملك هل الملكان اللذان يكتبان اللذان يكتبان الأعمال يكتبان ما ينويه الإنسان من خير أو شر الله جل وعلا يقول يعلمون ما تفعلون هل ظاهرهن يكتبون الفعل الذي يحصل وأما النوايا في القلب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت أتابع المؤذن لا تمرت فلما انتهى قلت مباشرة اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره فقال لي أحد الإخوة إنني إن أقول اللهم صل على محمد ثم أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة هل هذا صحيح؟ هذا هو الصواب نعم بعدما يفرغ المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ما المقصود بكنتم هل انتهت هذه الخيرية لأن هذه الكلمة تدل على الماضي لا هذه الأمة إلى أن تقوم السابق الخير في هذه الأمة إلى أن تقوم السابق وكنتم يعني صرتم خير امه صرتم خير امه هم معنا كنتم في الماضي بل صرتم خير الامم وهذه الخيريه ملازمه لهذه الامه ولله الحمد لا يدرى الخير في اولها وفي أو في اخرها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول نسمع عن بعض من حضرتهم الوفاه انهم يلقنون الشهاده ولا يستطيعون أن ينطقوا بها فهل هذا دليل على كفرهم الله أعلم المهم لا تشيعوا هذه الأمور أن فلان جيلوا كذا وأبان يقولوا لا تشيعوها اتركوها والله يتولاهم أنتم لقنوهم لا إله إلا الله إن قالوها فالحمد لله وإن قالوا غيرها أو لم يقولوها فلا تشيعوا عنهم هذا الأمر انه لا مصلحه فيه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان على الانسان صيام كفارة شهرين متتابعين مم. نعم اذا كان على اذا كان على الانسان صيام كفاره صيام كفاره شهرين متتابعين ودخل عليه شهر رمضان فهل يكمل بعد رمضان الشهرين ام يعيد من جديد لانه قد قطع التتابع لا يقطع التتابع صوم الواجب لا يقطع التتابع وفطر الواجب ايضا لا يقطع التتابع فطر الواجب في العيدين والحائض والنفساء هذا لا يقطع التتابع يبني على اذا زال إذا زال المانع يبني على ما سبق ويكمل نعم يقول فضيله الشيخ لا يقطعه فقر واجب ولا صوم واجب نعم. يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل يجوز للمرأة أن تحضر إلى الدروس العلمية في المساجد تاتي مع السائق ثم تذهب معه إلى البيت بدون محرم وهي لوحدها هذه خلوة هذا ما أحتاج محرم لأنه ليس سغرا لكن هذه خلوة ولا يخلو رجل بمرأة إلا كان الشيطان ذالته سواء في السيارة أو في غير السيارة هذه خلوة لا تجوز. لا تجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اقرضت مالا لصاحبي واتفقنا على أنه يعيد هذا المال بعد عام وهذا الأمر منذ أربع سنوات ولم يعيد لي مالي وهو عاجز عن ارجاعه يقول هل علي زكاة في هذا المال وهل يجوز؟ أن أعطي زكاة مالي لصاحبي هذا ليرجع لي الدين مرة أخرى الله جل وعلا قال وإن كان ذو غسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن اسقطته عنه, عنه فألا احسن وإلا أقل الأحوال أنظره وأما الزكاة فلا تجب فيه زكاة حتى تقبضه لأنك لا تدري هل يأتي أو ما يأتي فإذا قبرته فزكه عن سنة واحدة بخر. وأما نعقاه من الزكاة من زكاة مالك من أجل أن يسدد لك فهذا لا يجوز هذا ما يقصر زكاة ما يقصر زكاة لأنها تترجع إليك أن تناويها ترجع إليك لا تكون زكاة نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين